انتم وaba'ukum ma anzar Allahu biha min sultaan ay yattabi'una illa adh-dhanna wama tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihim al-huda فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشَأُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى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 فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نذير من النذري الاولى اذفت الاذفه اذفت الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون